Fifty languages. Dodica. Pota. Almashrubat. Almashrubat. Anna Anna shay. بينو كافيه انا اشرب قهوه انا اشرب قهوه بينو ميتاليكو نيرو انا اشرب مياه معدنيه انا اشرب مي معدنيه بينس تشاي ملموني اشرب شاي مع ليمون اتشرب شاي مع الليمون بيني ستو كافيه اتشرب قهوه مع سكر اتشرب قهوه مع السكر بيني ستو نيرو مباغو اتشرب ماء مع ثلج اتشرب ماء مع ثلج. اذو Γίνεται ένα πάρτι. η ο, ο κόσμος πίνει σαμπάνια. Ο κόσμος πίνει κρασί και μπύρα. Ο πίνει κρασί και μπύρα. Ο الناس يشربون خمر وبيرة. بينس الكحول. اتشرب الخمر؟ اتشرب الخمر؟ بينس ويسكي. اتشرب ويسكي؟ اتشرب ويسكي؟ بينس كوكاكولا مرومي؟ اتشرب كولا مع رم؟ أتشرب كولا مع رم؟ ذن موارسي سامبانيا لا أحب الشامبانيا. لا أحب الشامبانيا. ذن موارسي توكراسي لا أحب الخمر. لا أحب الخمر. ذن موارسي بيرا لا أحب البيرة στο μωρό αρέσει το γάλα. στο παιδί αρέσει το κακάο και ο χυμός μήλου. يحب الكاكاو وعصير التفاح. στη γυναίκα αρέσει ο χυμός πορτοκαλι και το المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت.